السلام عليكم ورحمة الله وكفة وسلام على الذين أصطفى لا سيئ من نبي المشتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وعلى بيته العظام المسكنين الشرفة وبعد إخوتي الكرام قال تعالى ربنا واعشهم رسولا منهم يثبت عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم كتابه الحكمه ويعلمهم كتابه الحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم يا ربنا وبعث فيه. ربنا وبعث كما قلنا هنا الدعاء هذا الدعاء من الادنى للاعلى الامر من الادنى الأعلى فهو الدعاء والارتجاء فقال ربنا وبعث تعالوا سلامك يا دكتور شماء انت تخلفت كثيرا وتقاعست كثيرا وتغيبت كثيرا اريد اريد من سيادتك أن تبيني لي ما السبب في ذلك ان انت فضلت فيبين الله دل في علام انه دعا ربه ربنا واعث فيهم رسولا منهم مع وهذه أي من منذر ذريات إبراهيم وقد وافقت هذه الدعوة المسلمه قدر الله السابق لتاي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفاه على جميع الخلائق عليكم السلام ورحمه وبركاته وادعوا معك يا فالله الله على على جميع الخلق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني دعوة إبراهيم أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام ورؤية رأتها أمي عليه السلام وكذا عائشة. هذا الله أنك أرجو أن تكوني بخير الصحة الآن إن شاء الله تكون العافية وذهب المرض. الله مأمون عنك. وايضا قلنا ترجعوا للمشفين عشان مسات في مساءة التسميع قال ربنا ورعت فيهم رسولا منهم أي من ذلك استجاب الله رجل الفؤلاء فاصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على العرب والعجم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق قال ابن مسعود إن الله نظر, إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاه وأنقاه قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته وروا في مسنده قال قال رسول الله عن الأرباد من سريها رضي الله قال قال رسول الله إني عند الله لخاتم لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل منجدل في طناتي وسأنبيلكم بأم بأول ذلك الأمر دعوة إبراهيم دعوة أبي إبراهيم بشرة عيسى ب ورؤية أمي التي رأت وكذلك أمها النبيين يرين هنا الكلام في في قول إني إني لخاتم النبيين وإنا آدم في طناتي يستدل بها هؤلاء الصوفية طبعا على بأنه لا ولا محمد ما خلق الله الخلق وأن محمد مخلوق قبل آدم هذا هذا جهل مركب لأنه هو خاتم يعني مكتوب مكتوب وغض خلق الله والخلق وأن محمد خلقته ما ابتبه ابتبه هو كائن اليوم القيام فقال أنا خاتم النبيين مكتوب عند ربي أنا خاتم النبيين يعني وأدم لمنجدل في في في في طنطنته وقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, قال دعوة, إبراهيم دعوه أبي إبراهيم بشر عيسى بي ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور قصور الشام قال الله تعالى عن عيسى أنه قال إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين دائما التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد برسول من, من بعد ياتي اسمه قالا إني رسول الله إليكم صديق المأني من التورات ومشاعر رسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ونسم قل أن أحمد ومحمد والقاف والحاشر إلى آخر التسعة أسماء التي كانت للنبي أويا للنبي صلى الله عليه, عليه وسلم رأى أمه أن ورأناها رأت نورا يخرج منها أضاءة لو قصور قصور الشام لماعق الاسلام في اخر الزمن الشام اللهم فرج كرب اخواننا في الشام اربع اللهم فرج كرب اخواننا في لبنان اللهم فرج كرب اخواننا في فلسطين اللهم فرج كرب اخواننا في سوريا اللهم ان عليهم الطغاة الكفر الفجر الملعون اللهم كن معهم وعصبهم موافقهم وسددوا وانت ارحم الراحمين هو البهلون مش الغبي فقط البهلون فأرأت أمه أن النور شاع وذاع إلى إلى قصور إلى قصور الشام وهذه فيها دليل أيضا على أن تستقر والدين يستقر في في بلاد بلاد الشام وتكون الشام آخر ما الإسلام لا تزال طائفة من حق من متعحق ضاينة دروما خلفا ولا ولا من خذ لهم وهذه الطائفة التي تكون مع عيسى عليه السلام تكون مع المهدي أولاً ثم تكون مع عيسى عليه السلام في قتل الدجال وعيسى عليه السلام هو ينزل بين مهرودتين نعم عند المنارة في الشام وهو سأقتل الدجال في بابلد يعني هم الآن يغرسون هذه الأشجار أشجار الغرقد التي لا تنطق عليهم لكن الحق كل شجر حجر سينطق عليهم وأقول يا مسلم يا عبد الله تعالى فاقتل هذا اليهودي ولذلك أنه سبحانه قال لا تزال طائفا متى حق الظاهرين لا أدروا من خلفهم ولا من خدرهم قال منهم وهذه فيها دلالة على رحمة الله بأن الله لا يبعث أحدا لقوم إلا إذا كان منهم وما أرسلني رسوله إلا بلسان قومه ليبين, ليبين له فهو منهم بلغتين وهو منهم معروف لديهم نسبا وحسبا وخلقا علما وأدبا ولذلك كانوا يلقبونه الصادق الأمين وهو لما سأل هرق الأبا سفيان يعني هل خانكم شيء أو غضر شيء قال لا يلقب الصادق أمين ما استطاع لكن هو قال ما رأيت كلمة أدخلها إلا هذه الكلمة ونحن معه في عهد ما ندري لماذا سافر يعني أراد أن يدخل كلمة في هذا الباب ما أراد أن يقضح تصريحا قال يعلمه الكتاب ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمه الكتاب كتابه والقرآن وهذه فيها دلالة على أن أصل التعليم وأصل العلوم هو الكتاب ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتومين ما العلم نصبك للخلاف سفهتا بين رسوله وبين قوم فقيه. فالمسألة هنا الكتاب والسنة العلم هاي لذلك خل وبخ ولذلك قال ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الشفعية أجمع من نعلم من العلماء الأمة بأن الحكمة هنا هي السنة ولذلك قال الله تعالى عن ذلك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم جعل فضلا عظيما بالمنة العظيمة عليه بالكتاب بالكتاب والسنة ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم قال يعلم يعلمهم الكتاب القرآن والحكمة هي السنة ويزكيهم يعني يعني يعني, يعني يعلمهم أدب التعبد لا لاذ الفعل بنوعية الإخلاص يعني يعلمهم كيف يخلصون لله دلوقتي. هذا هو إنك أنت العزيز الحكيم أي العزيز الذي يعجزه شيء وهو قادم على كل شيء سبحانه وجل وتعالى وهنا نسب أن يختم الآية قال إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم عزف غلب عزف انتصر عزف جبر الكسر وهو حكيم يضع الشيء فيه ولهنا ناسب جدا ختم الآيات بهذه الإسمين الآية وش المناسبة؟ وش المناسبة؟ ربنا والعسلين ورسولا منهم يطلع عليهم الآية تكا ويؤلموا والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزي الحكيم وش المناسبة هنا بالإسمين بختام الآية بالإسمين العظيمين؟ نعم. طيب هو الختام في ذلك هو أن الله عزيز والعزة هنا تظهر. في تنزيل الكتاب لله الكتاب من الله جاء على للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة العظيمة وتعليم الحكمة وهذه تحتاج إلى جبروت وقوة وقدرة سبحانه وتعالى قال إنك أنت العزيز الحكيم والحكمة كما قلنا وضع شيء فيه موضعه على أساس أنه الذي يستحق أن, أن ينزل عليه الكتاب بذلك الله قال عن هؤلاء الذين قالوا لن حتى سماء رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فالله عليم حكيم يضع شيء في في موضعه نخف هذه الآية وإن شاء الله قولنا فرض على عز